هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا love من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآتينا منهم لما يلحقو بهم وآتينا منهم لمّا يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم وهو الذي كان فضل الله يؤتي من يشاء وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذِينَ هَادُوا كَمَن يَدْعُو ثمَثَنُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثمَثَنُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليان تَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إن صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم وعليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يُنَادُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ بَئِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُحِينَ بأكم بما كنتم تعملون فإنه ملاقيكم كنتم لتردون نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من وديان لِالصَّلَاةِ من يوم الْزُّمُوعَةِ فَسَعُوا إلَى ذكر الْحَمْدِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا وابتغوا من فضل اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفيحون وابتغوا من فضل I need mean. خير من اللهو ومن التجارة